الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخطيجة الكبرى وكما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء. اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Subhan Rabbi Rabbı Al-Azze ama yecifun ve selamun ala Musallin ve alhamdulillahi